لا القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمما بل اجل له وفي بيتها عنهم شاهد شاهدون من أهلها، إما كان غنيف أو كذب أو قل، وصدقت أول من الكتابين. Amen. Amen. Låt <try> إليه الناركم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدا